بسم الله الرحمن الرحيم طهاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلاء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 اللهم لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم قثوا إني آنست نارا لعلي يآتيكم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 قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طرى قال رب شرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقو قولي وجعل لي وزيرا وجعل لي وزيرا من أهلها عون أخي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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوْحَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِ قُذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفِيهِ فِي الْيَمْ فَالْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولٌ لِّوَعْدُ اللَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَا حَبْتَ على وَلَتُصْنَعْ عَلَى عَيْنِي إلَّتَمْشِي أُخْتُكَ إلَّتَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا لبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى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 فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَى فَتَوَلَّى فِرْعَونُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى وَللَّهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَقَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحر ما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحر ما ويذهبا بطريقتكم المثلى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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن أول كبركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب في جذوع النخل وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقُضِمَا أَنْتَقَابُ Inna odia, vilkaiset, dunye. Innemmät, ne, ne, ne, ne, ne, ومن يأتي ربه مجرما فإن له لَا لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات جنات عدن تجري من تحتها الأنعار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 وأضل في الرعون قومه وما ندا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضعوا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى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 زينة القوم فقد فَكَذَلِكَ فكذلك القى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهه قوم والاه موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم ماعون من قبل يا قوم انما فتنتم به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 voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, إِنَّمَا voi, voi, voi, وسع كل شيء العلماء كذلك نقص عليك من أمباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا Mä näytän häntä, joten hän on täällä viimeisessä päivässä. Heidän on viimeinen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 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم أل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ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 قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 أفلا لم كَمْ كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لزامه وأجله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 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به النبي ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها La nesalukarizqa, nhamnu nruzuk, wa algaqba li taqwa. Wa qalou lola yatin baayet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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ومن اتَّقَى